أ ص ل ا وجود طاعه ولي الامر ولم يوجد ما يمنع هذا الاصل اذ ان كذبه هذا ل و ب ا ء الامر و ل أ ن ه من ش ق ه ان الجندي اذا إ أ م ر ه من فوقه ان يضرب أ و يحبس أ ن يقول ليش أ ض ر ب ه وليش أ ح ب س ه و ل أ ن هذا يؤدي إ ل ى الفوره ا ل ح ك ولهذا م ة و ا د و ل ة نعم ف ب يقول يجب عليك التنفيذ م ا ل م ت ع ل م أ ن ه معصيه وقال بعض اهل العلم بالتفصيل وهو انه اذا كان الامر معروفا بالظلم فانه لا يجوز الغثان على موافقته الا اذا علمت انتفاء الظلم في هذه القضيه ا ل م ع ي ن ه تقديما, تقديماً ً للظاهر هو لا لا لا. على ا ل أ ص ل وش ي الظاهر حاول هذا ا ل أ م ي ر م ث ل انه ً ذلك فيقدم ه على ا ل أ ص ل وهو عدم الظل و ي ج و ب الطاعه وهذا التفصيل لا باس أ س به ه ذ التفصيل لا بأس به معا فيه ا ل ثقت ا ي ه كل شيء ومع ذلك لا يظلمون في كل شيء ومع ذلك الله ل ان الجندي يصعد عليه جدا ً أ ن يقول بامره ما وجه ضربه وما وجه حبسه ولهذا من قواعد ا ل د ر ا س ة عندهم في الجنديه والجيش أ ن الصغير يطيع من فوقه ط ا ع ة ع م ي ة ط ا ع عمية طاعة ة حتى إ ن بعضهم يرى أ ن ه يجب ط ا ع ة ولا في ن ع ص ي ة الله ولكن هذا لا ل س م م ب اقصد أ أ ن ه م يطيعون ط ا ع ة ع م ي ة ك أ ن ا ل إ ن س ا ن أ ص م ع م ى فعلى كل حال هذه ا ل م س أ ل ة من أ خ ذ بالقول بوجود ط ا ع ه مطلقا ما لم تعلم أ ن ه ظلم فقد أ خ ذ ب ا ل أ ص ل وكان معه سعه ا ة ل ينغلس نغلز زيان بجنك؟ ه ومن عنه؟ أ م ك ن ه أ ن يستفهم عند امر ا ل أ م ي ر عن هذا ا ل ع م ر ا ل أ م ر الذي ظاهره الظن بالعابل الذي قاله قال قال لن ي ف له ظالم ت ج ب طاعته ولا يحتاج الى ل ت ف س ي ر فهذا لا باس منه م ن ا نأخذ مع ان جنود الظالم ظالمه طبعا إ ذ ا ي ا ف ق و ه عواد البيت وجاءته قريبا عليه؟ منه ع م فقد يجب احيانا اذا كان وجودك في هذا مخطط بعض ا ل أ ش ي ا ء لا تركني لا تميل اليه ويساعدهم بالذنب اما الناس الجنب أ خ ف ف و ن ظلمهم فهذا ما ف ي ش س ه فاما الناس فأما يندم اليهم ليساعدهم أ و يطلع جانبه وراء مورعين فهذا ما نفسه <تصفيق> كم الناس من الجنب وما لم يكون خلاله ل على ا ل ا س ن يحب القراءه ا ل ل ي ن ح ا ل م عن شردنا قلّ من يتمنى الناس الدنيا ولكن ا و ا ا قال يا ما ن ن ي طيب القمجان سفر ر من جاءت إحداهما إ يا تستأجيره آبا خير من ا ا س ت ج هذا ا القوي الأمين يستفرم ه جواز تكلم ا ل م ر أ ة ب ح ر و ر ا ل أ ج ن ب ي يتوري نوافق لهذا الفائدة هل على ولا لا هذا ماذا ا هو لكن لكن لكن لكن ل ك ا لكن لكن لكن لكن ل ه ن ل ك ا لكن لكن لكن لكن ل لا ن شريعته لم تكن قائمه فهو خرب هذا خبر فماذا ذكر ا ل م س ر ك ي ن غيرهم ك ل ا ل كلامه ن ت ك م ف ح نفسه انه ظاهرنا الظاهر في ل ح ولهذا ر نيسا و قال ق اني ل إ اريد ان انكح احد من فلم الحاكم ف ه ذ ه قد لا نسلم ان هذا الجميع على الجواز ل أ ن ش ر ي ع ة ن و س ى في ذلك الوقت لم تكن قائمه ن ب نعم ان كان صاحب شعيب على دين وأقول هذا لأن ان كان صاحب مدن على دين فنعم ا يمكن ا س ت ف ا د من هذا جواز تكلم مفضل... المراه بحضره ا ل ج ب الاجنبي ل لا فيها من ناحية الشرعية. في شريعة. المرأة يستكلم ل الرسول يحشى إيش؟ الفتنة ولكن ا الممنوعة حشه ذ الفتنه يرد الفتن ع ى كل محسن مستندقنا تقف ن د في ه العلوم ي ايش؟ ايش؟ مثل ا ا ل ايش؟ م ث ل ا مثل مثل ايش؟ ح ه م ق د س و ي الضعف بهذا الموسم يجب ان تتعلم ان تتعلم ان ت ع ل م ان تتعلم ان تتعلم ان ت ت ل ان ت ت ع ل ان ل م ان تتعلم ان تتعلم ان ل م ان تتعلم ان ت ل م ان ت ع م ن تتعلم ان ت ت ل ان ت ت ع ان تتعلم ان ت ت ع م ان ت ت ع ل ن تتعلم ان ت ت م ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان ت ع ل م ان ت ت ان ت ع ل م ان ت ان تتعلم ان ت ت م ان ت ت ع م ان تتعلم ان ت ت ع م ان ا ع ل م ان ت ت ع م ا ل م ن ت ت ل م ان تتعلم ان ت ت ل م ان ت ع ل م ا ل ل ا س ت ف ا ر من هذا الامر ه ل أ يمكن ا س ت ف ا ع انه مشهوره ا ل أ ب ن ى ل ل أ ع ل ى لقولها ا س ت أ ج ل ل أ ن ا ل أ م ر هنا ليس ل الالتزام ولكن ل ل م ش ه و ر ة والعرض فقد يكون ا ل أ ب ن ى أ ع ل ى من ا ل أ ع ل ى كما ان المفرور قد يكون افضل من الفار في بعض ا ل أ م و ر و ك ذ ل ويستطيع ا ل ن ه ا ي الكريمه الرجوع في ا ل أ ع م ا ل إ ل ى هذين الوصفين و ه ن ا ا ل ق و ة و ا ل أ م ا ن ه و ي س ت ف ا ع منها أ ي ض ا أ ن ه ي ن ض غ ي أ ن يتحرى ا ل إ ن س ا ن في جميع احواله و أ ن و ا ن ه من كان قويا ً أ م ي ن ا بقولها إ ن خ و ى من ا س ت أ ج ر القوي ا ل أ م ي ن والقوه ة كما ا سأل أ ل خ ب في العمل بحسبه ا ل ق و ة على ا ل أ ع م ا ل ا ل ب د ن ي ة معناه ق و ة البدن والقوة في الفكر في هذا الشيء و ا ل ق و ة في ا ل أ م و ر الحربيه نفس الحرب فكل شيء قوته بحسبه وباختلال أ ح د الوسطين يختل العمل إذا الإنسان اختلت القوة وصار الإنسان ضعيفا ما انكله أنه بالعمل كان آن الناس ولهذا قال النبي عليه الصلاة ولو عليه والسلام يقوم در إن كارات ورون أن من آنه ضعيفة لأبي فلا تولى انها بناء على مالي وكيل ب ق ي ل إ ن ك رجل ضعيف هنا ا ط ب ع ق هو رد ا ل أ م ا ن ه و ا ل ل ا ئ ك ه او رد القوه رد القوه الرجل ا ل أ م ي ن لكنه ضعيف في دول ا ل ا م ا ن فعليه نقول ان ا ل ا س ا ن قد ت خ ت ل ف ف ي ا ل قوه ا و ض ع او ا ل ا م ا ن و ا ل ك م ا ل وجود ا ل ق و ة وجود ا ل ا م ا ن قال اني اريد ان انكح في البدر س قال اني اريد ان انكح في احدى بن طيها خير على ان تاجر من قانون ي ح ج ب فانه شعبهم شعبهم يعني ما يمهن يمهن من من لا يزال يقولون مهم ذلك قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي الان、بنتكلم. اريد ان انكحك هل هذا عقد نكاح ولا واد بعقد نكاح اريد ان انكح وليس, وليس عقدا وعلى هذا ت ل ا ث ن ي فيه دليل على جواز العقد على المبهمه لانه يقول أ ر ي د أ ن أ ن ك ح ك ازوجك بان النكاح أ ص ل ه الظن والجن وقالوا م ن أنكحك يزوجك لأن يضم زوجته إليه إليه. احدى ب ن ت ي هاتين ي وقوله ابنتي اصلها ابنتين بي وحدث ابنين من أ ج ل الاضافه ولهذا ن ق و ل ان ابنتي م ج ر و ر ة ض ل ي ة ن من ي ا ب ة ل ن ك س ر ة ل أ ن ه مثمر وحذفت من أ ج ل الاضاءه و ق ي ر ه هاتين باسم إ ش ا ر ة لتعيين البنتين فهيما لذلك أ ن ه أن له بنات ا خ ا ى ل أ ن ا ل إ ش ا ر ة تخرج من اباهنا أ و أ ن المعنى ان موسى عليه الصلاه والسلام قد لا يعلم انها كلمتين له إنه قد يقول انه ا خ ح د ى ابنتين وراده م هند لبناته الا ليست هناك وهذا هو, هو الاخر و أ ن تعينهما ب ا ل إ ش ا ر ة ل أ ن لا يتوهم المخاطب ب أ ن لبنات ه أ خ ر ى و ل ي س ا ل م ع ن ى ل ن ي ي ف ع ي ن هو ا ل ن ي ل ي يفعل هذا ه ا ل ب ن ا ت ذ ي يفعل ه ا هو المكان الذي ي ف ل ا ل م ك ا ن ل ي ي ف هذا ل م ك ا ن الذي يفعل هذا هو المكان الذي يفعل هذا هو ا ل م ن ا ن الذي ي ع ل ه ذ ن الذي يفعل هذا هو ا ل م ا ن الذي ي ف هذا و ا ل ل ي س ف ع ذ ا ل م ك ا ل ي ي ف ع ا هو ا ل م ا هذا و ا ل ل ه ع ل ه هو ا ل ك ن ل ذ ا هو ا ل م ك ن ل ذ هذا ه المكان الذي ي و ل ل ش خ ص أ ع ا م ن الذي ي ف ل ه ذ ك ا ن ذ ي يفعل هذا ا ل ن ا ي ي ف ع ن د ه ا م ر أ ت ه هل يفهم انه مثل ا يفهم حتى اعطيه ا ت ي ن فيفهم أ ن هذه بناتي طيهتين على هذا ا ل م ه م على أ ن ت أ ج ر ن ي نفسك ي يعني تأجورني ثماني حجج تكون أ ج ي ر ا ل ب ي و في ر أ ي غنمي ثماني حجج اي سنين وهو ج م ع ح ج ة وان ف اثنت عشرا أ ي ر أ ي عشر سنين فمن عندك فمن عندك الثمان يعني وليس ب و ا س أ خ ب ر ه أ ن ه يريد أ ن يزوجه أ ح ت ض ن ه ويقول م ه ر على أ ن يرعى الغنم ي ن ثمان سنين, 8 سنين ومن أ ي ن ه عرف أ ن ا ل م ر ا د راعي الغنم فقد يكون تاجرا نفسك لاجل ان تكون بناءا ا ع ذلك الساجر ماذا؟ عبد إ ن خ ي ر او حراكا في ل ق ي وقوية ل ه انا ل ل الذي ع م م ا أ ه اشتهر ذلك أنه أراد أي مديني صاحب مدين أ ن يستاجر موسى صلى الله عليه وسلم لراي الغنم ثمانيه سنوات ف إ ن أ ت م عشرا فمن عندك يعني السنتان تكون منك تبرعا و والعقد ا على ث م ا ن سنوات قال وما أ ر ي د أ ن أ ش ق عليك ب ا ل ت ر ا ط العشر ما أ ر ي د أ ن أ ش ق عليك اشتراط العشر هذا بالنور لان اشتراط العشر لو قدره م ن س ر في م ش ق ة وانما ل ق و ل ن ن اشتراط ا ل ث م ي ن بدل الست في ن ش ق ة ولكن ما أ ر ي د أ ن أ ش ق عليك في حال م ع م ل ت ك ل ت ن ف ي ذ العقل ي ق ن ع م ا ن ه ي ج ن يكون هذا ا ل م ش ل اي ش ء ي ك و ه ا المشكله ي و ن م ن ا ل أ ي ا م م ا ر ل ي ت أ ن هذا ا ش ف ي ذ ل ك أ و ح ص ل ع ل ه يكون ه م ن م و ا ا أو غ ي ر ه ف إ ن ه ا ا ل ش ك ل ه يكون ه ا ا ل م ش ك ل يكون هذا م يكون هذا ا ل م ش ق ة ف ي أ و ل م ش ك ل ه ي ت ن ف ي ذ ا ل إ ج ك ل ه ي ن ه ا ا ل م ي ك ن هذا ل م ش ك ل ه ي ك ذ ا المشكله يكون ا ا ل م ش ك ل يكون هذا ل م ش ك ل ه ن هذا ا ل م ش ق ة إ ل ك و ن ه ا ا ل م ش ل ن ا ا ل م ش ل ن ا ا ل م ن ا ا ل م ش ن ب ا ل ن س ب ة ل ل م ش ك ت ه ك و ن ل فالصواب لا ر ي لا أ ر ي د أ ن أ ش ق عليك حاله تنفيذ العمل ل أ ن بعض الناس يكون عندك م ش ق ة في ا ل م ع ا م ل ة في حال تنفيذ العقد تجد مثلا م ي س م ح ن ي ت أ خ ر و إ ذ ا حصل ل مرض يلزمه او يقول عوضني عن هذا ا ل ي و م أو أصدت الأجرة أو أشكت لي يقول لا أريد أن عليه أريد من ما أن أشكره فهو ستجدوني و ان ل ه س ت ج د و ي إن شاء الله من الصالحين فوعده في قوله ستجدوني ا ل آ ن له المستقبل ا لان م س ت ق ب ل الصين هذه تحول المبارك الى المستقبل التحقيق و ا ل ت ق ر ي ق ففيها ثلاثه واحد ا ذ ج دخل المبارك تخويره للمستقبل وتحقيقه و ت ق ر ي ق وستجد ان شاء الله من وجد يجد اذا أ ض ر ك الشيء ولكنه قال إ ن شاء الله من الصابرين وهذا ل أ ن كلامه هذا يدل على إ ي م ا ن ه وانه على م ل ة و ق و ل إ ن شاء الله تعليق فهل هو تعليق من يراد به حقيقته يقول المؤلف إ ن ه للتبرك إنه لأن ستجدني قيله للتبرك والذي حمل المؤلف على ذلك وعد منه والوعد اذا علق لم يكن مجزونا به فلهذا قال إ ن شاء الله بالتبرك لئلا ينافي الوعد ولكنه في ا ل ح ق ي ق ة لا ينبغي ح ت ا الإعليق لا ج ان يحمله على التبرك بل يحمله على التعليق الحقيقي بالمشيئه لأن, لان عزم ا ل إ ن س ا ن على الشيء م ج ز و ن به لكن تنفيذ الشيء م ا يستطيع ن ل ه ا ل إ ن س ا ن ابدا مهما كان الامر ولا تقولن إن لشيء اني فاعل ذلك غدا إ الا ان يشاء الله الذي نرى ان هذا التعليق على حقيقته ليس ل تنفيذ هذا الشيء ليس بل ليس ي ف إ ن ا ل أ م و ر قد تخلف وقوله إ ن شاء الله من الصابرين هذه ج م ل ج م ل ه ا من الصالحين محلها من ا ل أ ر ا ب ي س م و ن ه ا ج م ل ة من افكار ن إيش بين الفعل ومفعوله ل أ ن ا ل ص ا ف ا يذهني تنص ا م ف ع و ل ه المفعول ا ل أ و ل خ ل ي ل والمفعول الثاني من الصالحين الجار و م ج ه و ح وهنا جاءت الجمله م ن أ ف ر ر ه بين الفعل والمقوله وقول من الصالحين الواقفين بالعهد و ا بالعهد م لأن صلاح كل شيء بحسده فهنا المثل ع ب ل اجاره والصلاح فيها يكون ب ا ل و وفي ف ا ا ء كل ل موضع بحسبه ص ل ا خ في الدين هو القيام ب ط ا ع ة الله و ص ل ا ح الطعام الا يكون متغيرا برائحه كريهه او ا ل ح ذ ا ر ف ا ل ص ل ا ح في دين موضع بحسبه قال د ا ر ك بيني وبينك بيني وبينك جارك بيني وبينك حقيقه هذا القبول ل أ ن عندنا كل أ خ يحتاج إ ل ى إ ي ج ا ب وقبول إ ي ج ا ب من ا ل ب ا د ل وقبول من ا ل أ خ ر ا ي ج ا ب من ا ل ب ا د ل فان بايع او م ز و ج أ ن ا أ ش ب ه ذلك وقبول م ن من الاخر ا ل إ ي ج ا د من صاحب ا ل م د ي ن ب قوله أ ر ي د أ ن أ ن ك ه ك على أ ن ت أ ج ر ه و ا ق ب و ل من موسى ذلك بيني وبينك مناهل من مع واقع وقابل بالأول وقابل أنه ولكن يقولون ان ك ح يكون أ هناك علاقه تجربه ان ضل ع يكون هناك ل علاقه ي ل تجربه ا ان ل يكون ء ه ي ا ل ش ك علاقه تجربه ان يكون ه ل ا ك علاقه لا. لان ا ل ا ر ا د ة غير السائله لكن هذا يدل على القول الراسخ في هذه ا ل م س أ ل ة التي نتعرض لها من صلاح بدفن فوايد وهو أ ن العقود تنعقد بما ب دل عليها ما المعيّة حبنا تنعقب تنعقب ق ا ل ذلك بيني وبينك أ ي م ا الاجرين الثمان او العشر وما ز ا ئ د ة أ ي راعيه أ ي م ا الاجرين قضيت وعليه ل لذلك للتوكيد فاي مفهوم مقدم لقضيت م ي ه ل و ا ل و ا الشعب ا الشعب ا ب ا ل ع ب ا ل ش ع ب ا ل ش ع ب ا ل ش هو ا تصح ل أ ن ب ا ع ب ا ل ش ا ش ت غ ا ل ل ا ب د أن ذ ا ل ش ع و ه ا ل ش ع ا ا ل ش م ي ه ف هذا ل م ع ب هو ي هو هذا ا ل ش ا ل ش ب هو ه ا ب هو هذا و هذا ل م ث ل ا الشعب هو ه ذ ه هذا من ب ا ع ب ا ل ش ا ش ت غ ا ل ش ع ب ه ه ل ش ع ب ه هذا ا ل لكن زيدا اكرمته بدون ضمير هذا من باب ل س ي المفعول ا المقدم وليس من باب الاشتراك اذا قولا الاجلين اذا قال المؤلف او راعيه فمن سيقضي الاجلين او سيقضي الرعي ولهذا المؤلف لكن هذا سائغ في اللغه ا ل ع ر ب ي ة و ك ث ي ر إ ن ه يطلق ا ل أ ج ل على العمل على العمل. فالمعنى أ ي م ن الاجلين قضيت يعني المدتين قضيتها طبيعته ب ل ر ي قضيتها بالراي فالصياد ا ل م د ا م ر م ي على ظاهره ويقال إ ن ه أ ي م ن الاجلين قضيت ه بالراي ي ويكون ب ل ر لأنه معلوم أنه أن أنه تدخل م وقوله أ ذ ا على س ب ي ل الاجرين ت و و ل م ا ز الأجلين قضيتي ا ل أ ج ر ي ن ه ن د ن ا الآن ث م ا ن س ن ي ن و و ا ج ب ة وعشر وهو نفل نفل من يميز أجل ن فلا أدوان علي أي من أجلين من ق ض فلا عدوان ق ر ي ت به هل فراغت منه فلا ن القضى بمعنى الفراغ من الشيء ومنه قوله تعالى فقضاهن سبع سنوات واتمهن وانتهن به وهذا هو م ن ا ه في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة و أ م ا في الاصطلاح فان إ القضاء ما فعل بعد فواته ولهذا يقولون الرجل إ ذ ا صلى ا ل ص ل ا ة بعد الوقت يسمى قضاءا والرجل إ ذ ا فاته بعد ا ل ص ل ا ة مع ا ل إ م ا م ي ق ا م ي ك ل يسمى ه قضاءا م ولهذا يقولون ي ق ر أ فيه ل ص و ر ه مع ا ل ف ا ت ح ة ويستفتح ويتعوض ك أ ن ه ا ل آ ن دخل في ا ل ص ل ا ة يرى ك ن ا ل ص ل ا ة انه قضى ب ن ا ن الاتمان وينتهي من الشيء وفي مساله ا ل ص ل ا ة يفسره ي ف س ر قوله س ل ر س و ل صلى الله ت ع ل ي من أ ج ل م في ف ل ا أ د و ا ن ع ل ي لا どういうことですか لانها تقتص لها وهذه ايضا لا ينقص فقط نافيه للجنس ولهذا ظن ينقص منها فقط فلا عدوان علي ولا كده أ يعني قضيت فاذا ذ ه الاشياء ف إ ن ه لا, لا ادعون علي بذلك ب أ ن ن ي ا ت م ن ت العقد ومن اتم العقد ف إ ن ه لا اثبت علي لكن م ن الذي تتصورون العدوان في مثل هذا العقد فمن يقول بطلب ا ل ز ي ا د ة عليك وهذا صحيح ان يقول له ا ل م س ت أ ج ر لا ز د هذا عدوان كذلك ف لا عدوان علي في إ ل ز ا م ي بما وقته العقد كما لو طلب منه مثلا أ ن ي ر ع الغنم ليلا ً ونهارا كذلك لا عدوان عليه بمناطرته ب ا ل أ ج ر ة فاذا قالت ا ل أ ج ل يتم العقد ف ا ل ن ه م إ ن لعدوان ل ا ا خ ص ت بطلب ا ل ز ي ا د ة فقط بل ه كل ما يتصور من م و ن ا ت ه م ط ل ق العقل ف ر ا د ا عليه والله على ما نقول أ ن ا و أ ن ت وكيل حفير أ و شهيد أو شهيد فكم ي ع ق د بذلك قوله والله على ما نقول وكيل اللهم ابتدع وكيلا خبره والمراد ب ا ل و ك ا ل ة هنا الحفظ و ا ل ش ه ا د ة جميعا ف ق ي ل ه او شهيد هذه التنميه غرفت بالشفط ر ولكن الاصح انها عامله وانه يفرط الله س ب ح ا ل ش ي ء ه الحفظ ا والشارع ه د شهيد ة يا انها انتها و ل ق ي ل ه هنا على ما نقول تقديمها على عاملها وهو كيد المعروف انه يفيد الحصر ومعلم و ان الله سبحانه وتعالى على كل شيء وكيل م ع ع على ما ن ق ولكنه فقط و ل خسر في هذا لزياده ة الاهتمام به والا ف ر ا ه كان الله وكيما على كل شيء ولكن كانه يقول لو لم يكن الله شاهدا على شاهد ل شيء لكان شاهدا على ما نقول من وفي هذا دليل على ان موسى كان عارفا بالله وعنده ا ل ف ط ر ة و إ ن لم ا ك ن قد ن ب د ا ل آ ن لان قوله الله على من ي و ل وكيل هذا اتراه منه بالله و ب ن ى له من الصفات في وكيل ل ه سبحانه وتعالى و ا على, على كل شيء ظاهر الحالة ما في الشهور أنه في طيب يعني قول ل ا فهل ما نقوله يكفي مثله في شرعنا ولنكتفه شخصا ونكتب الله على ما نقوله وكيل او شهيد يكفي أكيد من يكفي. ما, ما يكفي. ولهذا بعض الناس الان يشتج عليك ويقول الله شاهد على هذا في آية تبلي أ أي ولكننا غلام كل قل شيء قل نقول اين الايه من الله س ب ح التي ن ه ا تشهد ب أ ن ه حصل كلا وكلا دائما نترم. كما أتينا الزكوار يجينا نترم مثل نحن أنه فقير أنا والله يقول عندي شيء بعض الله ش ا ه د على ذلك إنّه ما لكن هذه ا ا جواب؟ أ ق ل أقبل اله ل ل ك ن ه ا ت آلة ت د ل على أ ن الله ش ا ه د بذلك أ ه م ا مجرد كلامك هل كل يقول اللّه يأذن شاهد؟ نعم؟ ومدعنا وقال ما سيئين له فتم وعاهم يبينها ولكن لمدعوا العقد ل هذا زنة العقد بذلك وامر شعيب بنته ان تعطي موسى عصا يدفع بها السباعه عن غنمهم وكانت عصا الانبياء عنده فوقع في يدها ع ص ى آ د م من حاس الجنه فاخذه موسى بعلم شعبه هل منها منها. الإسرائيليات منها تصدق. حتى هل, هل الإسرائيليات اللي الآية من موسى عليه عصى؟ ما ما من نأخذ تصدق الصلاة حتى نوسى بعد عليه عصى عصى أخذ أخذ الآية وستعمل فلن هنا شرطيه نعم قوايته قويت متعدده نقولها ايا ما تدعو ترهل اسماء ا ل ف ص ر ايا ما ت ب ع و لكن هنا ما, ما نجيب خ ل ن ا قرا م و ل ى العجل لا يدعو الى السرير ان م ا ء الله لا يدعو الى السرير ان شاء الله وهل يجب ان يشتق الاب م ه ان يكون هذا ح ق ي ق ة ا ل و ع ا ئ ل ى ا ل ج ن ل أ ن حصل فيها فائدة حصلها ل ف ا ئ د ة وهو ان ي ه ت ص المزايا ع ف ل الغرب والتعب فيها ن إحدى إلا الحسنين ما قال الحسنين قوله فعلي. أستجر. أن آني. اني اريد أ ن أ ن ك ح ك إ ح د ى ابنتي هل هذا عقد أ و وعد به ق اني اريد أ ن أ ن ك ح ك إ ح د ى ابنتي هل هو عقد ب او ل ع د بالعقد وعد بالعقد وعد وشدرين وشدرين ورز عقد فقال اريد أ ن أ ن ك ح ونريد للشيء قد يفعله مه؟ مه؟ وقد لا يفعله كذا إ ذ ن فليس في الاهل ان يعقد له طيب لكن قوله ذلك بيني وبينك ما يدل على العقد يدل على القبور على انه قبل أ ن ن ز و ج ه ن ما ا ل ف ا ئ د ة من قول هاتين ت يالله ما خارها برقة اما تعين المراه الحاضرات لانه يظن غ ان م هذه و ل بناته و ق و ل ه ثمانيه حجج ما هي الحجج سين حجج يعني من ا ح د في بيت الله الحرام س ن ة وهي ثمانيه حجج يعني ثمان ثمان سنين طيب بين. بينما أ ر ي د أ ن اشق عليه لماذا اذا قلنا هكذا يمكن ان نقول بعد ان الثمان ب ا ل ن س ب ة ل ل س ت ن ش ق ة ما حالة عليك في ر وليس ح كشمات ا يعني المدينة التنفيذ ولا م ع ن ا ك زياده السنين لأن هذا ينتقد بان الثمان بالمسكه السته ز ي ا ب ه و أ ي ض ا العشر قبلها موسى ما أنا ما ش ق عليك ه ا ل م من موسى ا ما هنا ر من شق <تصفيق> له ص ل ستجدني إ ن شاء الله هذا التعليق من ا مراد ع ن من س ا ل ح لأن ع به يعني انسان لا يبين ان يكون لكما الامر كما يريد ق و ه ايما الاجلين ق ض ا ي ه شراب ايما ا ا ج ل ي ن او عنه من رب ا ل أ ج ل ي ن العشر أ و الثناء هنا في قوله أ ي م ا وما فيه زائده للتوحيد من التقدير أ ي ا ل <تصفيق> أ ج ل ي ن وايهما شرقيه ولا سبحانيه قوله على ما نقول وكيل ما مرد وكاله هنا وكاله الحبل الحب والشهاده أ ي تقديم المعمول يدل على الحصر على م ا ن ق و مانلسكي م ل ا انا كنت ش ا ي ف ع ي ا ب ل ى ك ل شيء و م ي انا كنت ش ا ب ل غ في م ح ا ض ب ل غ في محاضره كان و طول و لم يكن لكي ي ك لكي يكون لكي ي ك و لكي ي لكي ي ك لكي ي ك و لكي يكون لكي ي لكي ي ك لكي يكون لكي ي و لكي ل ك و ن لكي يكون ل ل و لكي ك و ن لكي و ن لكي ك و ن ك ي و ن ك ي و ن لكي ن لكي ي ن لكي ي و ن ل و ن لكي ي ن ل ك ي ك ن ل ك ن ل ك ي لكي و ن ل ك و ن ل ك ي ك و لكي ي ك ل ى قالت إ ح د ا ه م ا يا أ ب ت س ت ع ج ل ه م ا ز وقع ا ج في أ و ل العقد في اول الأكتر وفي الأكتر في أول في <تصفيق> أ و ل العقد في اول العقد <الأكتر تصفيق> في اول العقد في اول العقد في اول العقد في ا ت ن ق ص ل ه م ع ق د في ا ن س ا ن ع ل ى أ ب ي ه و ل ا ت ع د في ا ت ن ق ص ب ق و ل ه ا ق ا ل ت إ ح د ا ه م ا يا أ ب ت ي ا س ت أ ج ر ه ويستفاد منه تلطف هذه ا ل م ر أ ة في م خ ا ط ب ة أ ب ي ه ا ل ق ولهذا ا يا استأجره أبتي ه و ل قالوا ما ي ن ب ق ي ل ل إ ن س ا ن أ ن ينادي والده باسمه ويقول مثلا يا عبد الرحمن يا عبد العزيز وما ش ب ه ذلك حتى ان بعضهم يقول اذا نادى اباه باسمه ي ع ز ه لانه نوع م ن له الاحتقار له واما الخبر عنه باسمه فلا باس خبر عنه باسمه مثلما ي قلت و على ق ا ن فلا حرج ولهذا كثيرا ما نسمع في ا ل أ ح ا د ي ث ابن عمر ي قال و ل ق عمر فقال عمر وما أ ش ب ه ذلك هذا لا ب أ س به بخلاف, ال... بخلاف الندا ى ف له ن د ى ل حال و ا ل خ ض ر له حال أ خ ر ى ويستفاد من ا ل آ ي ه ا ل ك ر ي م ة أ ن ه ينبغي في القائم على الشيء سواء كان و ا متبرعا أ و ب ا ج ر ة ا ل م ه م كل ق ا ئ م على عمل ينبغي أ ن يراعى فيه هذان الوصفان و ه م ا القوه والامانه أ خلقواه خلقواه ي ن ه ذ في يستفر ينبغى يرعى في الأول هذا القائمة تفتوه من أنه الشيء ه ذ ا ا ل إ ا ا ل ق و ة و ا ل أ م ا ن ل أ ن ب ا ل ق و ة القدره على التنفيذ و ب ا ل أ م ا ن ه الاتمام و ا ل إ ك م ا ل و ي س ت ف ا د من آ ي ا ت ا ل ك ر ي م ة أ ن موسى صلى الله عليه وسلم كان متصفا بهذين الوصفين ا ل ق و ة و ا ل أ م ا ن لأنني ق ل ن ا أنها ا ل ج م ل هذي ه تعليم اني اريد أ ن أ ن ك ح ك احدى ابنتي هاتين على أ ن ت أ ث ر ن ي ثماني ة حجج ما أعرف لكنه لا ينبغي ان ينبغي الا بوصف ل أ ب و ه وصف ا ل أ ب و ه له الاسلام والده كلهم ا لله ن و ا ل منه ا من الاسلام ن والده ن و ل أ ن يقول ل بعض المؤمنين مثلا هذا لا باس هذا ه غرض ا ل ح ق ي لأن هذا、أوه. نوع من الاحتقار هو خبر لا باس لا هل... لكنه بعض من أصلنا لكنه ظاهر عند الباديه مه... ما ت ت ع ب ر ما تعتبر عقوبه يعني تعتبر ر ش عجيب نعم الشاي يعني كبير القوه لولا القليه واحد من اخواني اخذها ابو, أبو فلانه ي ا ل كلهم كانوا ا ح م س ه ي اللي س أ ل عنه、ايه. فانا اقول ا ك ن اهو من ا ل ل س م وهنا ل يسمى ط ي يقول قالت قال إ ن ي أ ر ي د أ ن أ ن ج ح ك إ ح د ى ابنتي هاتين على أ ن ت أ ج ر ن ي ثماني ح ج ك ا س ت ف ا د من هذه ا ل آ ي ة الكريمه نصح هذا, الوالد لبناته. نصح هذا الوالد لبناته لانها لما وصفته ب ا ل أ م ا ن ه و ق و ة اختاره وهكذا ينبغي ا ل إ ن س ا ن أ ن يختار لبناته من يتصف ب ا ل ق و ة والأمان. ويستفاد من هذا تواز و ا خطبة ل جواز ت خ ط ب ة الزوج يعني انك أ ن ت خ ط ا ل زوج لبنتك م ع ن ه ا ل ع ا د ة العكس لكن هذا من جائز ويدل له أ ي ض ا أ ن حمير ا ل م و د